وَتَقَرَّ لَكُمُ اللَّيْلُ وَعَنْهَا رَأَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُتَقَرَّاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا درأ لكم في فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حمية تلبثونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وتبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم قالدين فيها بلى بئس متوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا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 وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ قَبْلَكُمْ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كتفى الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفسرون ويجعلون لله البنات سبحانه وَلَهُم ما يشهون وإذا بشر أحدهم بالأنفى ظل وجهه مسوزا وهو كظيم يتوارى من القوم من يُطهِمَ بالشراب أيمسكه علىه لَنْ أَمِيَّدُهُ فِي الدُّرَادِ أَلَا تَأْمَنَ أَمَّا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَتَنُ السَّهْوِ وَلِلَّهِ الْمَتَنُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل متمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتطف ألكنتهم الكذب أن لهم الفتنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم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 ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ صَلْصَالٍ وَلَبَنٍ خَالِصٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لبنا خالصا لِّلشَّارِبِينَ ومن ثمرات النقيل والأعناب تستخدون منه ثكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخلي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرثون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك مآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَن الَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَضِيِّ الرِّزْقِ عَلَى مَا مَلَكَ أَيمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنيناً وحفدا بنيناً وحفدا ورزقكم من الطيبات فأسب بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يذكرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض كي ألا يستطيعون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 وضرب الله متلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولا وهو كل على مولا وإينما يوجهنا يأتي بخير هل يستوي هو ميم يأمر بالعدل وهو على طراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَهَرًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم وَجَعَلَ لَكُم شَرَابِينَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَشَرَابِينَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُسِنُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 وَحَجَّتْ وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنك تصدقون أيمانكم تصدقون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبين الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمدا واحدة ولكن يضل مي يشاء ويهدي مي يشاء ولا عما كنتم تعملون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 وإلى بدنا آية ما كان آيته والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترق بل لا يعلمون قل نزله روح قدس من ربك بالحق ليتبّد الذين آمنوا ليتبّد الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 إنما يفتر كذبا الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله إن بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من سرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بَأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُلَاءَكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَمْرِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُلَاءَكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرْمَ أنهم لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِلَيْهِ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْقِلْدِ الزِّيْرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ الْضَّرْرُ غَيْرَ بَاقِيٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 ثم أوأينا إليك أن تبغي من لا تيبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون